فَلَا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 118. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لم كَمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوْلَا إِلَيْهِ وَهُمْ يَلْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُطْوَمٍ هَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُطْوَمٍ هَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوَّا أَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا وَقَالُوا حَفْضُنَا اللَّهُ سَيُ 111. اللَّهُ الله من فضله ورسوله إنا إلى اللَّهِ الله راغبون